بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ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 كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسيا وأنهارا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 والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء إلا كباسط كفيه إلا كباسط كفيه إلى الماء إلى يبل غفاه وماه وبباله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 وصال ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر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 ناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات قوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلنا كفي أمّة قد خلت من قبلها أمّل لتتلوا عليهم لتتلوا عليهم الذين أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن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 أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَلَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ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 وعده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذين عدّهم أو نتوفّينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ أَتِّ الْأَرْضَ نَنْقُصْهَا مِنْ أَطْرَافِهَا